سبحان الله One Love. na no. so ver ha Well, yeah. Oh, <laughs> قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً hala d'el nabi ma sha'Allah ون <coughs> الله well, إن قارون كان من قوم It's gone. uh, A lot. the mark So for and the L'euro! Uh -oh.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 تلك الدارة أخيرة نجعلها وَلَا تَعْتَدُوا